فدر الاحد رتلوا اليوم بصوت الفرا. لأن ملك المجد يسوع المسيح قام كل يسبح بصبغ غير ساكت لأن الله الكلمة يسوع المسيح قام لأنه هو إلهنا حامل الله فلم نسجد له إيسوس بحرستوس قطام السيد مات بالجسد وادو وفي اليوم الثالث يسوع المسيح قطر فلنسبحه مع الماليكة عم نؤيل الكلمة إيسوس بخريسوس سلطر كل السبعة طرمات تسجد له صارقا كل تسجد له لا حين يسوع المسيح تطام هو زابنا فرح وجزل مع ابينا ابراهيم ايسوس بخرستوس اوتوم تهللوا آل اليوم ايها الانبياء لان غير المدرك يسوع المسيح تطام ه أن الرسول رأوا وقرزه في العالم إيسوس بخريستوس بطم أيضا حملاتك بظهر لهن ملاب قائلا ليس هو هنا ياسوع المسيم بطم تهلالي أية هل عزر أمر يوم أم لأن ابنك نفرح لان مالك الملوك يسوع المسيح قد طه فلنتحلى لليوم ونفرح لأن مالك الملوك ايسوس بخرستوس اخطا في الحقيقه نسبح الهنا الحمل الحقيقي سوعت مسيح قاتق سيون وروشائيل اليوم تفرحا مع اردين فليم إيسوس بفريستوس صبطم ابن الله ملك أيها أيها السُّورَانِ سَيَقُولُونَ فِيهِ بِئْوَةُ إِتَاءِ شَيْسَةٍ مِنْ يَوْمٍ مَا رِزْقِيْنِ سِيرِنِ فُوْءٍ إِسْوَسٌ بِخَرِّسَتُهُ سَبْتُمْ هَذَا هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي نتهلّى لليوم يسوع المسيح قطم السلام للقيامة والقبر والدم الذي سفك الواحد إيسوس بخريستوس قطم يا من تألّم وأبطال الموت الحمّة يا ملك الدور يسوع المسيح قطم